والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون سورة الرعد مدنية طبعا ما شاء بأنها مدنية وهذا هو الراجح من قولي أهل العلم من مقاصد السورة الرد على منكري الوحي والنبوة ببيان مظاهر عظمة الله تعالى التفسير لامي تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة باعتبار أن هذه الأحرف المقطعة لها مغزى وأنها انتصار للقران وأن القرآن مبني على كلمات وجمل من هذه الحروف فعلى الناس أن يؤمنوا به ومن كابر ولم يؤمن فليات بمثله هذه الايات الرفيعه في هذه السوره والقران الذي انزله الله عليك ايها الرسول هو الحق الذي لا مريه فيه ولا شك انه من عند الله ولكن اكثر الناس لا يؤمنون به عنادا وتكبرا اذن الاحرف المقطعه تكلمنا عنها تلك آيات الكتاب أي هذه آيات القرآن الرفيعة الشأن العالية المراتب والذي أنزل إليك من ربك الحق أي هذا القرآن الذي انزل إليك يا محمد من ربك لا من غيره هو الحق فاعتصم به وأعمل بما فيه وعلي بثه ووجب لثبوت حقيته أن يؤمن به جميع الناس ورسالة كل مؤمن في هذه الدنيا أن يبث هذا الخير وأن يبث هذا الدين كما مر في السورة السابقة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره أنا ومن اتبعني ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أي ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بأن القرآن هو الحق الذي جاء من عند الله مع وضوح ذلك وثبوته جهلا منهم وإعراضا أو عنادا وظلمة ولذلك وجب علينا أن نبلغ هذا القرآن لنرفع الجهل عن الناس ومن أعرض أيضا نجادله بالحسن ومن عاند أو ظلم في عدم الإيمان نبين له بالدلائل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومر معنا في مجلس اليوم في صحيح البخاري برقب 1020 أن المشركين في مكة كانوا يؤمنون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فطلبوا منهم أن يدعو لهم في الاستسقاء فدعا فسقوا ثم لما بقي المطر جمعة كاملة طلب منه أن يرفع عنهم الضرر فدعا فمن لم يؤمن به إنما لم يؤمن به عنادا وظلما وحسدا ونحن هذه الآية الكريمة وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن كما مر في السوره السابقه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 فارتقى على العرش علوا يليق به سبحانه من غير تكيف ولا تمثيل ودلل الشمس والقمر لمنافع خلقه كل من الشمس والقمر يجري لأمد محدد في علم الله يصرف سبحانه وتعالى الأمر في السماوات في السماوات والأرض بما يشاء يبين الآيات الداله على قدرته رجاء أن توقنوا بلقاء ربكم يوم القيامة فتستعدوا له بالعمل الصالح وهذه الآية على الإنسان أن يتفكر بها مليئ وربنا جل جلاله لما ذكر أن أكثر الناس لا يؤمنون ذكر عقيبه ما يدل على صحة التوحيد والمعاد فكما أنه يأخذ من الآيات القرآنية يأخذ من الآيات الكونية فقال الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها أي الله هو الذي رفع بقدرته العظيمة السماوات السبع بلا أعمدة كما ترونها يعني هل هي مرفوعة بعمد أم بغير عمد مرفوعة بعمد ولكن العمد لا نراه فهما قدرتان من قدرة الله تعالى في هذه السماء وربنا قال أيضا كما في سورة لقمان خلق السماوات بغير عمد ترونها إذن هي مرفوعه بعمد لكن لا نرى هذه الاعمده التي جعلها الله تعالى في هذا الفضاء ثم استوى على العرش أي ثم على, ثم على الله على عرشه العظيم علوا يليق بجلاله وكماله وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى أي وذلل الشمس والقمر لمصالح خلقه كل منها يجري في السماء إلى وقت المعلوم وهو انتهاء الدنيا ووقوع يوم القيامة يدبر الأمر أي يصرف أمور مخلوقاته كما يريد يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون أي يبين ويوضح لكم آياته الدال على وحدانيته وقدرته على البعث والنشور والحساب والجزاء والقصاص وهذه الآيات كي توقنوا بالبعث بعد الموت وتوقنوا بوعده ووعيده فتستعدون لذلك بالعمل الصالح وعدم التفريط ثم قال تعالى وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسية وأنهار طبعا الرواسي الجبال جبال واصل وأصل يدل على الثبات ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين أي صنفين ونوعين وأصل زوجة يدل على مقارنة شيء لشيء يغشي الليل النهار أي يغطى ليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قال الأخوة في مركز تفسير وهو سبحانه الذي بصد الأرض وخلق فيها جبالا ثوابت حتى لا تضطرب بالناس وجعل فيها أنهارا من ماء لتسقى الناس وذوابهم وزروعهم ومن كل أنواع الثمرات جعل فيها صنفين كالذكر والأنثى في الحيوان يلبس الليل النهار فيصير مظلما بعد ما كان منيرا إن في ذلك المذكور لأدلة وبراهين لقوم يتفكرون في صنع الله ويتأملون فيه فهم الذين ينتفعون بتلك الأدلة والبراهين هذه الآية يعني نحن على الأرض وتمرنا كثيرا وربنا لما ذكر العالم العلوي شرع في ذكر قدرته وحكمته وإحكامه للعالم السفلي فقال وهو الذي مد الأرض أي الله هو الذي بسط لكم الأرض طولا وعرضا فخلقها متسعة الأرجاء لتنتفعوا بها وفي سورة البقره الذي جعل لكم الأرض فراشا وفي سورة النبأ ألم نجعل الأرض مهادا ثم قال تعالى وجعل فيها رواسية وأنهار أي جعل فيها جبالا ثابتة وأنهارا جارية وهذه الاختلاف يدل على الوحدانية وفي المرسلات وجعل فيها رواسية شامخات وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَا أَنْفُرَاتَا إذن في الموطنين ذكر الجبال مع ذكر الأنهار وفيه إشارة إلى مواطن نبع الماء ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين وتأمل لما ذكر الأنهار ذكر ما ينشأ عن المياه فقال ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين أي من جميع الثمرات جعل الله في الأرض صنفين اثنين وفي سورة لقمان خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تنيد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزل من السماء ماء وأنزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل وأنبثنا فيها من كل زوج كريم وأنبتنا فيها من كل زوج كريم وربنا قال الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأزل من السماء ماء فأخرجنا به ازواجا من نبات شتى ثم قال تعالى يغشي الليل النهار أي يغطي الله بالليل النهار ويغطي بالنهار الليل فيجعل كلا منهما ساترا للآخر ولذلك نعمة النهار لا تتم إلا بالليل ونعمة الليل لا تتم إلا بالنهار ثم ختم الله الآية بقوله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وتأمل ختم هذه الآية حتى تتأمل الآية التي بعدها بأي شيء ستختم أي إن فيما ذكرته لكم من عجاب مخلوقاتي لدلالات وعلامات لقوم يتفكرون فيها فيستدلون بها على محدادية الله تعالى وكمال صفاته ومن ذلك حكمته وقدرته على وقوع البعث وأن العبادة لا تصلح لغيره سبحانه وهو الخالق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 وفيها بساتين من اعناب وفيها زرع ونخلات مجتمعه في أصل واحد ونخلات منفردات بأصلها تسقى هذه البساتين وتلك الزروع بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الطعم وغيره من الفوائد على رغم تجاورها وسقها بماء واحد إن في ذلك المذكور لأذل وبراهين لقوم يعقلون لأنهم هم الذين يعتبرون بذلك وفي الأرض قطع متجاورات أي من الأرض آيات تدل على كمال قدرته العجيبة وبديع صنعه وأنه سبحانه هو المختار وحده لهذه الامور ان جعل في الأرض بقاعا مختلفة في ألوانها وأحجامها. من يدخل من من دمشق إلى لبنان سيمر بمدينة اسمها البقاع، ويعني هذه الأرض متلونة متنوعه نعم. فربنا جل جلاله ووحده أن جعل... الذي جعل بقاعا مختلفة في ألوانها واحجامها وأنواعها وطبائع منابتها فهذه مثلا طيبة عذبة تنبت ما ينفع الناس وهذه سبخة مالحة لا تنبت شيئا مع كون تلك البقاع متجاورة متقاربة ثم قال وجنات من أعناب وزرع أي في الأرض بساتين من اعناب متنوعه وفيها زروع مختلفة ونخيل صنوان وغير صنوان يعني صنوان أي مجتمع فالصنوان من النخل النخلتان والنخلات تجمعهن ساق واحد أي أصل واحد وتتشعب منه رؤوس فتصير نخيلا وأصل صنو يدل على تقارب بين شيئين نعم العم صنو أبي يعني العم صنو الأب اعتبار رجعان إلى أصل واحد وهو الجد ونخيل صنوان وغير صنوان أي في الأرض نخيل مختلفة فهناك نخلات يجمعهن أصل واحد في منبت واحد وهناك نخلات متفرقات كل نخلة منها ثابتة من أصل مستقل يسقى بماء واحد جميع ما ذكرناه من الجنات والنخيل والزروع يسقى بماء واحد عذب غير وال ونفضل بعضها على بعض في الاكل اي ونفضل بعض الاعناب والزروع والنخيل على بعض في الثمر طعما وشكلا ولونا ورائحة واوراقا وازهارا ونفعا مع كونها تسقى بماء واحد قال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون أي إن في اختلاف قطع الأرض المتجابرات واختلاف ثمار الجنات لعلامات واضحات ودلالات لمن كان له قلب يفهم عن الله ما أخبر به فمن ذلك دلالتها على أن الله هو الذي بعلمه وقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يشاءه سبحانه وتعالى كما أنه قادر على ما يريد من ابتداء الخلق ثم تنويعه بعد إبداعه فهو قادر أيضا على اعادته بطريق الأولى وأيضا الذي خالف بين تلك الأشياء هو الذي خالف بين خلقه فيما قسب لهم من هداية وضلال وتوجه فتامل قال في الآية الثانية إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أي آيات قد تحتاج إلى تفكير لكن الآيات التي بعدها آيات أوضح قال إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون مجرد أن يكون لديه عقل يستطيع أن ينقضح أمامه قدرة الخالق سبحانه وتعالى وإن تعجب فعجب قولهم اي اذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد اولئك الذين كفروا بربهم واولئك الأغلال في اعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالد وإن تعجب أيها الرسول من شيء فأحق ما تتعجب منه تكذيبهم بالبعث وقولهم احتجاجا لإنكاره أئذا متنا وصدنا ترابا وعظاما بالية نخرة أنبعث ونعاد أحياء أُولَئِكَ المنفرون للبعث بعد الموت الذين كفروا بربهم فأنشر قدرته على بعث الموت وأولئك توضع السلاسل من النار على أعناقهم يوم القيامة وأولئك هم أصحاب النار وهم فيها ماكثون ابدا أبدا لا يلحقهم فناء ولا ينقطع عنهم العذاب وتأمل هنا كلمة الأغلال والأغلال جمع غل والغل مختص بما يقيد به فهؤلاء حينما يساقون إلى النار هم مقيدون بالأغلال وفيها يعني يعني تعظيم حفز هؤلاء وخزي هؤلاء وخلت بمعنى مضت وذهبت أما المثلات فهي العقوبات النازل على امثاله من المكذبين لأن الإنسان يستفتر كم مضى ومضى ومضى من الأمم وأين هم الآن إذن ربنا لما ذكر الدلائل القاهرة على ما يحتاج إليه في معرفة المبدأ ذكر بعده مسألة المعاد وذكر في هذه الآيات القدرة العجيبة في خلقه سبحانه وتعالى فقال وإن تعجب فعجب قولهم اذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أي وإن تعجب يا محمد من عبادة المشركين آلهة لا تضر ولا تنفع بعدما رأوا من آثار قدرة الله العظيمه ما رأوا من خلقه الأشياء التي تقدم لفرها فالعجب من إنكارهم البعث بقولهم اذا صرنا ترابا بعد موتنا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا كما كنا في الدنيا مع العلم أنه قد تقدمت الآيات العجيبة في الليل والنهار والسماء والأرض والجبال والأنهار والمطعمات ربنا قال عن هؤلاء الذين قالوا هاتذا الذين كفروا بربهم لأنهم أنكروا بعثا وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون فلما حكى سبحانه عنهم قولهم أئذا كنا ترابا انا لفي خلق جديد حكم عليهم بأمور ثلاثة فقال أولئك الذين كفروا بربهم هذا أول شيء أي أولئك البعيدون عن كل خير ممن ينكرون البعث بعد الموت قد وقعوا بذلك في الكفر بالله تعالى حيث انكروا قدرة الرب الذي خلقهم ويملكهم ويدبر أمورهم ويربهم بالنعم وكذبوا رسله ثانيا قال وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار فيها خالدهم لما حكم عليهم بالكفر في الدنيا ذكر ما يأولون إليه في الآخرة على سبيل الوعيد قال وأولئك الأغلال في أعناقهم أيهم الذين في أعناقهم أطواق من حديد يوم القيامة أي أولئك سكان النار هم ما شثون فيها لا يخرج منها أبدا نعم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأولئك أصحاب النار أي أولئك سكان النار هم ماكثون فيها لا يخرجون منها أبدا فوائد الآيات ذكر الأخوة فائده واحدة أو فائدتين أو ثلاثة لم يجعلها مرتبة هذه المرة لضيق الصفحة إثبات قدرة الله والتعجب من خلقه للسماوات على غير أعمدة تحملها وهذا من عظيم خلقتها واتساعها إثبات قدرة الله وكمال ربوبيته بمرهان الخلق إذ ينبت النبات الضخمة يخرجه من البذرة الصغيرة ثم يسقيه من ماء واحد ومع هذا تختلف أحجام وألوان ثمراته وطعمها إن إخراج الله تعالى للأسجار الضخمة من البذور الصغيرة بعد أن كانت معدومة فيه رد على المشركين في إنكارهم للبذرة فإن يعاد جمع أجزاء رفاة متفرقة والمتحللة في الأرض وبعثها من جديد بعد أن كانت موجودة هو بمنزلة أسهل من إخراج المحدوم من البذرة إذا الآيات حولنا في كل شيء تدل على قضة الله وتدل على الإعادة وأن الإنسان سيعاد كما كان وسيكون جسده يتحمل العذاب أكثر مما يتحمل الآن فنسأل الله أن يجعل أيامنا وأيامكم خيرا وأن يجعل ما بعد الممات خيرا مما هو قبل الممات هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته